سبع استمع إلى الجمل وتأمل معانيها يقع البحر الأسود في منطقة شمال تركيا يقع البحر الأبيض المتوسط في منطقة جنوب تركيا يقع بحر إيجا ومرمرة في منطقة غرب تركيا تقع بحيرة وان في منطقة شرق تركيا